خمسة استمع إلى الأشياء الموجودة في الصف ثم اكتبها في الفراغات الآتية خريطة طاولة سبورة ممحات كتاب قلم حقيبة صورة